وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِذٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَادٌ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 والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قدرير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشراكتكم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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تجر واجرة وجر أخرى وإن تجعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قردا إنما تنذرون لَّذِينَ يَقُومُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ